بسم الله الرحمن الرحيم بنا بإخوة بخشندي مهربان قد أفلح المؤمنون ذراستيبا وردا لارزغاردا بن سردكون الذين هم في صلاتهم خاشعون او كسانيكل نويجا كانيا اند الاخواترسنو غردن كسن بوخوا والذين هم عن اللغو معرضون وَأَوَانِئِكَ لَأَشْتِي بِهُدَى خَوَّانٍ دُرْدَغِرَن وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَأَوَانِئِكَ زَكَاةُ سَامَانٍ عَنْ دَرْدَكَن وَالَّذِينَ هم لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وابانك قاريزر داوين يان لا شروال بيسي الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين مغربو خزان خويان يا بو كن كبوب بخاونيان او براستي اوان السرزنش ناكرن امن بتغاورا ان كفا اولائك هم العادون ان ذا هركس ينيازي ذقلو دوزور افرتبكاتو ارزوي خويتر بكد او ساواند از دريجيكرن والذين هم لاماناتهم وعهدهم راون واوانيك پاريزري سفاردو پیمان والذين هم على صلواتهم يحافظون وأوانيك بردو من لسن يجكانيا أولئك هم الورثون هل أوانا ميراد جران الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أوانيك ابن خاون فردوس أوَأَنْ لَبَحَجْدَ دَمِينَ وَبَحَمِي شَيْئٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ سَنَبْخَوَ ما تِمْرَ وَمَنْدُرُسْكَرْ لَخُلَاسَ وَبَالَفْتَيَ لَقُرْ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ لَفَاحْشَنْ أَوْ مَا كَرَّ لأَلَمْ جِئْتِ قَائِمٌ مِنْ دَلْدَانِ دَائِقَ دَهْ دا ثُمَّ خَلَقُنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقُنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقُنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَخَلَقُنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ دعا ترنطفا كمان كرد إن مييو انزا خبيني مييو وكاشمان كرد بپارتا گوشت اشي دواو انزا اوشمان كرد بأس خان انزا بگوشت تيكر اسكا كمان دا بوشي پاشان ئەو ما کرد بە درستکراوێکی تر جاگەورە و پیرۆز ئەو خخوای کەچاکترینی بەدیهێ نرالا دممە إك بعددا ذلك كلمە ت پاشان بەڕاستی ئێوە لە دوای ئەوە هەمووتان دەمرن دمَّ إكم يوم <تصفيق> لا باشان بيغمان اي ولا روجي دوايدا زندودا كرينا وا ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين بخوا براستي لسري ايوا درست ما كيردو حودنهم آسمان وَأَمَّا لَدُرُسْ كِرَاءَ وَكَانَ بِأَغَانِين وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَبٍ بِهِ لَقَادِرُونَ وَلَأَسْمَانَ وَبَأَنْ دَازَيْ پِوِس بَارَانْ مَنْ بَارَانْ إِنْ جَاءَ أَوْ أَمَنْ لَزَوِيدَ هَيْلَايَوَ وَبِجُمانَ اَمَّا بَسَلَّنَا وَبِرْدِنِ اوَّى وَدَابَتْ او فَانَينَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ جَبَهْوَيْ اوْ بَارَنَوَ بَدِيمَانَ هِنَّا وَعُرْوَانُ دُمْنًا چن باخی خرمه وتره بو او هیلوبا خانه د میوی زور ولہ هند چاند خون بشوی بجیوی وک میوجو خرمه وشجره تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للانكلين حروها روان دما نژره داریک زيتون کله طور سيناء درو كرونو بو أواني دي وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٍ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَبَرَاسْتِي بُوْأَوَلَ مَالَاتُ آجَلْدَا بَنْدْهَا دَرْخْوَارْتَانْ دَدَيْنْ لَوْ شِيْرَيْ لَنَاوْ سِكْيَانْدَا وَبُوَءَ وَلَوْ أَجَلَّنَّ دَاسُودُ كَالْكَشِزَارِ هَيَوْلِيشَ يَنْدَخُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَلَسَرْبَجْتِ هَنْدِيَ لَأَوَانُ وَلَسَرْبَجْتِ كَأَشْتِيَ كَانِ السُّوَارِ دَكْرِنَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا مِنْ مِن إِلَهٍ غيره افلا تتقون شوين بخوا براستي اي منوح ما النار بلهو زكي ذافيتن اي هو زكم خواب برستان اي وذكى لو برستراوي تترتانيه دي فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لزل ملائكته ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين زوتيان <تصفيق> أوبيا وما قولا نكببا ورب له وزكينوح امنو حتن ها کسیک وک ایوا دیویت خویب کاته گور به سرتا خوا بی وشتایا پیغمبر یک بنیرې فرشتي د نرد خوارو اے مشتیوا باو با پیر پیشوکان ما نوا ان هو الا رجل به جنته فترب صوبه حتى حنين امنو حهر <تصفيق> قال ربي صرني بما كذبون نوحتي <تصفيق> اي پروردگار يماتين بدا سرم بخا لبر اويباور بينهينا فاوحينا إليه ان اسمع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء امرنا وفارت النور فاسلك فيها فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا واهلك الا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم غرقون ان جاء ام نگاه مان بوکرد کشت یکا دروز بک بتاو دیریو نگای ایمه ان جا کاته فرمانی ایمه بولنا بردنی و هلقولا کنشانید سپیکردنی توفانه کیا توش بی خرناو کشت یکوا سوار ک له موجور اجل یک دن جوتک Halı ve hasvarbka andamani khezana kabriyari ile nasuni andırağı, kırık yuha ve sarıkaybun, ve ıçsahmle gelamakla bari avanı kastem yan kirdu ve ba varyan nehına, çünkü bejuman avanı nücum dakerinu wa ma ma'ka ala qul. فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إن تو أو كساني لقل الدانسواري كشتيكبون أي نوح بلع سفاس بو وقر رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وبله أي پر وردقارم دام بزين كلا كالجيقاية جيبيروزوا بفردا وتو خوايا سأكتريني ده بزينراني إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين براستي لم بسرهاتين وحده هندو نشاني زره بوكساني عقل وبرستي ايه متاقي كروين بو خلق ما أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون إنزالنا وآوان دا پیغمبر ایک من لخوايا النار فيوتن تنها خواب پرستن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 بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون بيهوما نجلك قل يهود عليه السلام وتيان اوانيك بروايا نهينا وبيبا وربون بديدار روجدوائي ولجياني دنيادا نازو نعمتما فيدابون وتيان اما هرمروفك ملوفيك وك ايوة لوي ايوة ديخون دخوات ولوي اي و دي خونه و د خوا مثلكم انكم اذا الخاسرون سوین بخوا اگر اي و جو را لي بشري چوک خو تام بکن بي او كات اي ولزيان بارا اندبن ايعدكم انكم اذا متتم وكنتم تراب و عظام انكم مخرجون اي أو بلين با اي وداد كبراستيكات يا مردن وبون بخاكو اسكي رزيو بيغمان اي و لا غور دردهن زندودا كريناوا هيها تهيهاه لما توعدون زور دورة. أستمأو بليني بأي ودراوا قوائزندو دكرينوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين جياني أشي تريج نية جياني أم دنيا يمان نبيه دمرين دجين نولد واينوا وا ايم زندونا كرينوا انهوا رجل افترا على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين اوكذ لا بيغمبر تنها بيا وكا درود كانت بدم خواوا وا ايم هرجيز قال ربي انصرني بما كذبون هود عليه السلامتي أي حد ورد قالم يرمتين بدو طوله لبسنا بهوي أويكبا ورم بيناهنن قال أما قليل لا يصبحن نادمين خافر مولما ويش زور كم دا بجمان فشمان دبنوى فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعد للقوم الظالمين إن زعشري خودنجه شيزور بهذ داي بسريان دا هموياني كر كحق يامبو وأوانمان كرب بيني فوشو كفي سلا فاو زادوري لرحمة إخوابو جليس تمكاران ثم أشأن من بعدهم قرون آخرين دواتر لباس أوان بديمان هنا تنقل أمتي كثر ما تسبق من أمّة أجلها وما يستأخرون. هذ أمتي لما وديارك راو ميردنيان نبيج دكان ندواجه دكان. أم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمّة الرسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعد لقوم لا يؤمنون لباشان فيغمبراني خوماً يقلدوا يقنار هركاتي أمتيك لخوياً فيغمبري كيان بوبها تايا باوريان بيندهينا جائمش أم أمتي بباورانماً يقلدوا يقدا لنا وبرد وباسi awan man kirda rudau basarhatanek, xalcili newan xoym basip can. Enzaduri la rhami xwa bojde bahworna henen. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. La pasha mousa ve فنشان كان مانو بلقي آشكراوا إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين بولا فرعون داروا دستكي بلا مخويا باوريا نهنا وان جليشي د فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون لكات يقدر قال كان بني إسرائيل إما دبرستن قردن كسنبو إما. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. لبرأ ولقد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. سفين بأخوا بجمل إما التورات من بخشيب موسى. ثابني اسرائيل غنمون ببا وجعل ابن مريم وامه ايه واويناهما الى ربوه ذات هل هو عيسى كرم مريم ديكي مان كد بالغو معجزهكو هردوتيان عيسى وديكي مان دانا بيت المقدس ك خاوني هموه ك حصان ووكان يوا. يا أيهربس لكل من الطيبات وعمل صالح إنني بما تعملون عليم. أين الروان إخوة لخوراتي باك حلال بخون. وكلدويتاك بكن چنک براستی من بوي اي و ديكن اگادارم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون وبيغمان هر امي دين ومن اجبر ور دیگر تعنیم کوا تا خوتان بپاریزن لتولم فتقطع امرهم بينهم زذرا كل حزب بما لديهم فرحون اينكه يا كه اي parça پارچا پارچا كل نيوان خو ياندا بتن پارچايك ظاهر کومل و دسته چي عبد في غمرتهم خواب وازيان لبنا لو بي آقايو قمرايي داي فوشيوان بابجين تاماويك أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين آه أوانواد زانا أوي بيان دبخشين لسامان من دالان نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون بهای شیویانه و سستاني ما كرد و بويان ده خيرو خوش يکاند نه خيروانيا بلکوا اوانه حسن کن کبو لهم من خشيه ربهم مشفقون براستی او کساني لترسي سزا پروردگار يان هميشه د ترسن ولذين يؤمنون وأو كسانك باء تكاني فلورد جاريا بربهم لا يشربون وأو كسانك كهابشبو فلورد دانانين والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة لأنهم إلى ربهم راجعون اويلا زكاتو خير دبي بخشا لكاتا تقدا ظل ياند ترسي لبل اوي الدنيان بولاي فر وردي غاريان يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ا اوانك خاوني او صفاتانب انفاس كلان بلدكن لان جامداني تاكا واوان بوتاكه كردن لپيشن ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون وام اركنا خينا سر هيسكس بقدر توانه خوينا به وكتابك مال لا كرداوي همو بندكان تيدايه كبراستو درستي ددوي وحيث تميق لواننا كري بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون بلان ببروايان دلکان يعني لبعقائي ونزاني دائلم كتاب ونامي كردوا وعوانت سن كردواي خرافي تر يعني هي زياوازة لكردواي باورداران كأوان همِّشَ أَنْزام درياناً حتى إذا أخذنا مترفيه بالعذاب إذا هم يجئرون هتاء أو كاتئ كسذاب سرقورة وخوش جوزر لكن لدنيا دا لنا كاودا أوان دصدك بهوارو فرعانوا لا تجئر اليوم إنكم لا تنصرون في عند وتر امروا حوار مكان براستي اي وللان امويان متينادرين قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكسون بجمان بيشتر من تاندا balam e obdway khotanda tashalpas de mustakbirin bihi samiran tehjurun la barabar aw quran da khotam شوقات اندبر دسر بقالته كردن و قسينهشرين وتن باه تكاني ائمه افلم يدبر القول ام جاءهم ما لم ياتي اباهم الاولين تي اي قريش بيريان لم قرآن نكردو تو يا شتي شام هاتوا كَبَوْءَ بَوْءَ با بِيَرَ پِشِينكَانَ إِنَّهَا هَاتِوَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ يَا پِيغَمْبَرَكَانَ نَنَا سِوَءَ بَوْهُ يَوْ وَأَوَانْدَانَ بِپِيغَمْبَرِيَّتَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنٌّ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ يَا ضَلَالُ أَوْ پِيغَمْبَرَ الشَّيَتَا نخيروانيا بلكو حق بلام ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون واجر حق راستي شوين هواو ارازوي أوان بكوتايا اسمان کان زوی او هم اوانی تیایاندا د شیوالو تک د څوم بسر یکدا بلالم ای م قران یک منبوه نهاون که خویا تخصناو سربرزی بو اوان بلالم اوان لبیر تخصناو سربرزی خویا وهو خير الرازقين يا داوي بارو خرز لوان دكيد لبران بربان جوازك الدابو يا باورناهنا أو بخشش روزي بروار دكار تكثر أي محمد صلى الله عليه وسلم وأخوات تكثرين روزي درانا وإنك لا تدعهم إلى صراط مستقيم وبراستي تو اوام بانگ دکید بورایگای راست لا یؤمنون بالاخره عن الصراط لناکبون وبجمان کسال کباور یا نیبروجدای لمریگا راست لا درن ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون واجر رحم باب التريستاني قريج بكين واونا خوشي بلايل سريان بولاي بينهلي جرين كبريتي بولبرسيتي وماوي حفصال نكبيرنا كانوا بيغمان لسركشي خيان دارودس نوبسر جرداني دمن نوا ولا قد سوین بخوا براستی ام اوان ما توشی سزا او ازار کرد تا خوش بکنه و بلام اوان لبرا برابر پروردگار یاندا نخویان ناو نزای بخوا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبرسون بدوام بو اند سرحالی خویان Ta kati dergeyek man bokerdi neva kaza zahye şizor sakti habu iter kuto parlevede be umed boğu. O ve o o o o o o o o o o o o o o o سي اوناك نزور كم وهو الذي دراكم في الارض واليه تحشرون واخوازاتك ايوي دروس بلاوي كردو نته بزويدا وهر كودكرين ولا روج وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون وخوى ذاتيك الزندودة كاتو دمريني ودياوازي شو روجيش هرب دس اوى دي آية اي وبيرناك نوا بل قالوا مثل ما قال الأولون نخير بيرناك نوا بل كوا اوان هر اويان داود كبش وكانيان داانود قالوا أئذا متنا وكنا وعظاما لمبعوثون دایانوت ئایا کاتێ کەمرردین و بووین بەخۆڵ و س چی ڕزی و ئایا ئێمە جارێ چیتر نحن وبانا هذا منقابلبل إن إ ئەسا قير الأوللی سوێن بەخوا بێگومان ئەم بەڵێنە بە ئێمە و با و با أو بالنا نهس نياجي قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون أي محمد صلى الله عليه وسلم بل زاو اويلنا وداه شيا اگر اي وشدزانن سيقولون لله قل أفلا تذكرون بعض من دلهم وجه بلدي أها يبير ناكنو. قل مالرب السماوات السبع ورب العرش العظيم. بل أي شيء فرور دجالي حد أسمان وفرور دجالي عرش جوريا. سيقولون لله قل أفلا تتقون. بعض من بل اي اخوتنا باريز الاخوان ترسن قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون بل شفر فرمى الرواي هموشتي تشي بدستا وفناي همولا لا يجددات كز لو فنا نادر سيقولون لله قل فأنا تسحرون بجمع دلهموا وأنهي خوان بل واتون سحر كأين حق دزانن بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون نخيروانيا بلكو امر استيمان بو هناون وبيغمان ابان متخذ الله من ولد وما كان معه من الاه. لذهب اله اذا ذهب كل الهيم بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما عم يصفون خاذرلي تشي بو خي بريال نداوا وهتكر استلاوي تشتري اگر فرسترا تری لگل د ابوا یا او کاته چی درس کرد و بو خو دبر وه زال د بون بسره هنده پاکو عالم الغيب والشهاده فتعالى عما خوا زنای همون هنیو وبرز بِلَنْدَ لَوَيْكَ أَوَانْ بِتْبَرِسْتَانْ دَيْكَ نَهَوْ بَشِي قُرْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوْعَدُونَ أي محمد صلى الله عليه وسلم بل أي فروردگارم اگر هر نشانم دَدَيْتْ أوسزائيك بَوان بلئندراء رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ أي فروردگارم مَمْ خَرَ الْ وإنا على أن نريك ما لعدهم لقادرون. وبراستي إما أو بليني بوان ما أندا ونيشانت بدين. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. بزانترين وثاقترين شيء ama ağa dardın boyu avandıylan, bakhutu ay nakat. Ve Qur'ân Rabb'e ağuz وفنات فيداجرم لو شي تال لام سرم ليب شيينن حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي رجعون بيبروان واخوياان مانا وحتى كاتيه مردند يدبو هر كاميان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 Nehir beyguman, ama idileten hakse, ke au değil. Eğer bugreto bo dünyaya her vakit aranda beto, la ber demianda ber zahik heta au roje zindudakrana var. Faidanufiha fi al-suluf, la ansab beyinahum, fa إن جاءك يفودك يا بشيپوردا لو راجدا هيس خزمات يقنا من النيوان ياندا وپرسياري يكترينا كان كز لكزنا پرسي لمن ثقلت موازينه فاولائك هم المفلحون ان جاء هركسه كشرا وسا كان قرز بيت او اوان وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ خَاسِرُونَ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ وَكَسَ كِشْرَ وَتَاكَ كَانِي سُوق بَيْت أَوَانَ كَسَالِكَنْ زِيَان يَا لدوزخدان ببرانوا تلفح وجوههم النَّارُ تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون آقري دوزخد مطاوياً دا سوتينيو هموياً لآقري دوزخدان ليوياً دانا كانيان ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون تي <تصفيق> دوتر آياتا كاني من لا دنيا دا بسرطان دا ندخوين رأيو كتي ايو بدروتان دزاني و ايمانتان پيندهينا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. لو لام دادلين أي حرورد جارئ بدي خرافي خما ما زال بوبو وَأَيْمَا كَسَانِهِ شِي قُمْرَابُوِينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ أي پر وردگارمان لمدو زخا درمان بينا جا زا اگر زاري شتر قرائن و بو قَالَ اخسأوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ وَخَوَادَ فَرْمِي بابين الرقيب رسوائي بمن نولدوا زغدوا هذق ساكم لجلد مكان إخص بوصق بكاردة كاتي إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا. يقولون ربنا منا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين. بجمال الدنيا من دانوت أي حرورد قدمان باورمان هنا وا خوجبو ببك سنك تو تكثيرني مهربانني. فاتخذتمهم سخريا حتى ذا انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون كتي او قاتتان باوان ذكر تا او قاتكرنتان باوان يادي مني لبي بردنوا وايه وهمي شباوان بيدكنين اني جزيتهم اليوم بما صدروا ان هم الفائزون بغمن امرو پاداشتم داونه تو وبخوی خوګریانه و براستی هر اوانن سرکوتو قال كم لبثتم في الارض عدد سنين فاد فرمي څن سال لسره زویدا منو قالو لبثنا يوما أو بعض يوم تسال العادين لولام <تصفيق> لَوْ فَرِشْتَنَّا بِفُرْسَكِ جَمْرِيًا قَالَ إِلَّا بِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ خَافَرْمُي نَمَ وَنَت وَمَاوِك كَم نَبِض أقر براستي إي <أفحسبتم> أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ <عبثا> أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ أَيُّ غَمَانٍ تَنَابُو كَبِيقْمَانَ اللَّهُ الْمَلِكُ الحق La ilaha illa huwa rabbu al arşil kareem Zabarzu bulundi bu huay pashay raastu rawa His per istirave gniyadziga lew Ka par wardigari arşi barizu barza Waman yadu'ma Allah ilaha'n ahara la إنه لا يفلح الكافرون. هركزب فارستي فارستلا وشتل لج الخوادة نبي لسر أو فارستنا او برعاستيل فرسين ويتنهى لا يبر ورد جارتي كافرا رزقنا بن. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الرحمين. أي محمد صلى الله عليه وسلم. Bile ey parvardigaram lem khoshba wa rahmun pebka wa tu